يوم ترونها ت س ه ل كل مرضعه عما أ ر ض ع ت وتضع كل ذات حمل ح م ل ه ا وترى الناس سكارى وما هم موسوعه ذ ا ا ب ل ل شديد ومن النابلسي س ا للعلوم ه بغير م ي ت ب الاسلاميه ن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 من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم ثم ثم من ثم من علقة ثم من مضغة لطفة علقة غ ه م خ ل ق ة وغير م خ ل ق ة لنبين لكم و ن ف ر في ا ل أ ر ح ا م ما نشاء الى أ ج ل مسما ثم نخرجكم طفلا ثم من منكم من, من يرد ت إ ل ى أ ر ض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا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 وأنه ي ح اسماء الله الحسنى م اله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خذ ونذيقه يوم القيامه في عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك و أ ن الله ليس بضلال للعبيد ومن الناس من يعبد الله و ل ا حر ف إ ن أ ص ا ب ه خير اطمان به و إ ن أ ص ا ب ت ه ف ت ن ة انقلب على و أ ل ه خسر الدنيا و ا ل آ خ ر ة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 لبئس المولى ولبئس العشير إ ن الله يدخل الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات جنات تدري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر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 فليندد بسبد إ ل ى السماء ثم اليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيب وكذلك أ ن ز ل ن ا ه ايات بينات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 فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم م ق ا م ع من حديد كلما أ ر ا د و ا أ ن يخرجوا منها من غم أ ع ي د و ا فيها وذوقوا عذاب ا ل ح د ي د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 وهدوا إ ل ى الطيب من القول وهدوا إ ل ى صراط الحميد إ ن الذين كفروا و يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم ذكره من عذاب أ ل ي م واذ ذوانا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين و أ ذ ن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل ف ج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أ ي ا م م ع ل و م ا وليطعموا ما رجقهم من البائس الفقير ثم ليطغوا تفتهم وليوفوا نجورهم وليطوفوا بالبيت العتيق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 لذلك ف ض ان ي ك و ف ل ان هناك افضل ان ي ك و ك ا ل ي ن ه ن ل ان يكون ه ن ك ن يكون ه ن ك افضل ان ي ه ن ف ض ل ان ي و ن هناك افضل ان يكون ه ا ك ا ل ان ي ك و ا ل ي ك ف ض ل ان يكون ه ف ض ك و ن هناك ا ف ن يكون ه ن ا ل ان و ن هناك ف ض ل ا ه ن ف و ن ه ن ا ل ا ي ك و ه ن ا ل ان ي و ن ه ي ك و ف ض ي ك و ه ا ك ا ل ان يكون ه ف ي ك و ك ا ل ان ي ك ا ن ي ك و ف ض ل ان ي ك ومن َ يعظم َ شعائر َ الله َِّ ف َ إ ِ ن َّ ه َ ا من ِْ تقوى ََ القلوب ُِْ لكم َُْ فيها َِ منافع َِ الى َ أ اجل مسما ََُّ ثم َُّ محلها ََُِّ الى َ البيت َِْْ العتيق َُِْ وَلِكُلِّ أُمَّا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 الذين إ ذ ا ذكر الله وللت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والمقيم ا ل ص ل ا ة ومما رزقناهم ينفقون و ا ل ب ن د ع ل ن ا ه ا لكم من شعائر الله لكم فيها خير فادبوا اسم الله عليها ص و ا ب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 الذين أ خ ر ج و ا من ديارهم بغير حف إ ل ا أ ن يقولوا ربنا الله ولولا د ف ا ع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت قوامع وبيع وصلوات ومساجد د ي ف م ا س م ا ل ل ه ك ث ي ر ا ل ن ص ر ا ل ل ه من ي ن ص ر ه إن ا ل ا س ل ا م ي عزيز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 وان يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاده وثمود وقوم ابراهيم وقوم لوط واصحاب مديا وكذب موسى ف أ م ل ي ت للكافرين ثم أ خ ذ ت ه م فكيف كان نكير ف ك أ ي من قريه أ ه ل ك ن ا ه ا وهي ظ ا ل م ة فهي ق ا و ي ة على ع و ش ه ا فهي خ ا و ي ة على عروشها وبئر م ع ط ل ة وقصر مشير أ ف ل م يسيئوا في ا ل أ ر ض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أ و آ ذ ا ن يسمعون بها فانها لا تعمى الارصاد ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلص الله وعده وان يوما عند ربك كألف سنة م م ا ت ع و ن و ع ه ا م ن قرية ا ب ل س ي ل ل ه ا و ه ي م ا ل ا و إ ل ي ا ل م ص ي ر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 وان الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم و َ إ ِ ن َّ الله ََّ ل َ ه َ الذين ِ ا ََِّ آ م َ ن ُ و ا الى َ صراط ٍِ مستقيم ٍَُِْ ولا ََ يزال ََ الذين ََِّ كفروا َ في ِ م ِ ر ْ ي َ ة ٍ منه ِْ حساد َ ايهم الساعه ََّ ة بغته َ فتاتي هم ا ل س ا ع ة ب ع د ة أ و ي ا ه عذاب يوم عظيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم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 والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا اهما ت و و ا ليرزقنهم الله رزقا حسنا و إ ن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه و إ ن الله لعين حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم موسوعه ل ي ا ل ل ه إ ن ا ل ل ذلك ه نعفور ب أ ن ا ل ل ه ي ر ا ل ل ي ل في الاسلاميه ن ه ر موسوعه ا ل أ ن ا ل ل ه س ي للعلوم أ ن ا تدعون م ن د و ن ه والباطل و أ ن ا ل ل ه ا ل ع ل ي ا ل ك ب ي ر أ ل م تر أن ا ل ل ه أ ز ل من ا ل س م ا ء ماء فتصبح ا ل أ ر مخضرة ض ا ل ل ه اسم في ل ا ا ل ل م ا ل ر و م ن الرحيم الجزء الثاني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 موسوعه النابلسي ي ح م ل ل ع م و م يحييكم إن ا ل إ ن س ا ن كفور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 ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به ع ل م وما للظالمين من نصيب واذا تسلى عليهم آ ي ا ت ن ا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسكون للذين يتلون عليهم آ ي ا ت ن ا قل ْ أ ا ف ُ ن َ ب ِ ئ ُ ك م بشر َِ من ِْ داركم ُِْ أ َ ن ا ر وعدها َََ الله َُّ الذين ََِّ كفروا ََُ وبئس َِ المصير َِْ يا َ أ َ ي ُّ ه ا الناس َُّ غ ُ ر ِ ب َ مثل ٌََ فاستمعوا ََُِْ له َُ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلكون الذباب شيئا لا يستنفذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما ق د ر ا ل ل ه حق قدره ان الله لقوي ل عزيز الله يصطفي من ا ل م ل ا ئ ك ة رسلا ومن ا ل ن ا ئ ان الله سميع بصير يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم والى الله ترجع الامور يا ايها الذين آ م ن و ا اذكروا واسجدوا فهدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج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 ف أ ق ي م و ا ا ل ص ل ا ة واتوا الزكاه واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير